الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فعنشرنا به بلة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتأستوا على ظهوره ثم تذكرون ما ترّبكم إذا استوئتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم نقلب وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يقلق بنات وأصفاكم بالبني وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحمية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمّة إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأحدا مما وجدتم عليه آباءكم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 وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون بل مكذبت هؤلاء وما باؤهم وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول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 ورسعنا بعضهم فوق بعض درجات ليدخل بعضهم بعض سخرية وأحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا هي يكون الناس أمته واحدة لجعلنا.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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِلَٰهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ إِخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مكترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 وتلك الجنة التي أورثموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفترق عنهم وهم فيه مبليسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقرب علينا ربك قال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف <تصفيق> يا